فَرَتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَئِذٍ نَسَى الْإِنْسَانُ هَذَا عَذَابَنِ لِيمٍ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إنا أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ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 لَكُم رَسُولٌ مِنَ وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنْ يَأْتِكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمُ أَن تَرْجُمُونَ وَإِلَّا مَنْهُ لِي فَأَعْتَزِلُونَ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 ولَأَرْضٌ وَمَا كَانُوا نُظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّ مِنَ الْمُسْرِفِينَ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 موتتنا لولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيمك المهلي تغلي في البطن كغلي الحمير خذه فاعتله إلى سواي الجحيم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 داروا تطبنهم مرتقبون